114. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لَهُ لحافظون 115. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 116. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به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 مَا سَكَرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَظَرِ النَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُ مِنْهُ بِرَازِقٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَسَلَّ الرِياحَلَ وَوقِحَ فَ زَلن مِنَ السَّماءئِمَا فَسْقَنَكُموه وَمَا آاتُ لَهُ بِخازِ وَإِن لَ نَحن نُحي وَنُميتُ وَنَحنُ الوَارِثُ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 وَجَعَلْنَا خَلْقَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك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 إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي أو استقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنٌ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما من منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن بِعِ الْمَنَاطِفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن السني الكبر فبمن تبشر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن ييقنط من رحمه ربه الا الضال قُمْ أَيُّهَا الْمُؤْسَنُ قَاوَنُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَدُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا آِنَّهَا مِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَ أَآلَ لُطِمُرسَلُون قَالَ إِكُم قَم كَريون قَانُوا بَنْ جِنكَ بِمَا كَوا فِيهِ يَمْتَر وَأَتَينَاكَ بِالحَبِّْ وَإِنَّا لَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَثْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أن نُّذَابِرَ هَٰؤُلَاءِ قَوْمَ مُسْفِهِينَ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 أَلَ هَؤُلَاءِ بَنَاتٌ إِن كُنْتُمْ شَاعِرِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ إِشْرَاقًا رَجَعْنَا النَّاسَ إِلَى السَّافِلَةِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلتَّوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ فيِي ذَلكَ لآيَةَِّمُؤمِن وَإِن كََ أَصحابُ لأَكَةَِ ظَالِم فَ تَقَمنا مِ وَإِنهُ مَا لَ بم مِن مُبين وَلَقَدكَ الذَّبَ أَصْحابُ الحجر المرسلين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 الَّذِي يُنَذِّرُ الْمُبِينِ كَمَا أَنذَرْنَا عَلَى الْقُرُوتَسِمِ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا فاصدع بما تمر وأغرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن لأنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين